kar min olm min en stargo ve endiggy vi قريب من تحدث انهار населения يume يkunmunen ki ku قِيلَ ارْجِعْ وَارَا ؤَكُمْ فَانْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَنَا بَصُرُ الْأَنَابِ بَابٌ بَاطِنُهُ فِجْرٌ وَمَه Whoa, <laughs> وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان وغرتكم الأماني حتى منكم فرية ولا من الذين أَلَنْ يَأْمِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَغْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ وَمَا يَنكُونُ كَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلتَّابَۃَ مِن قَبْلُ فَقَدْ ضَلُّوا۟ عَلَىٰ نَجْمِ أَمَلٍ فَأَسْقِطْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ أعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيئنا لكم الآيات نعلكم